وَمَا كُ تُمْ تَسَْتِرُونَأَي يَشَدَ عَلَيكُمْ سَمعُكُمْ وَلَا أَبَ صَكُمْ وَل جُدُودُكُمْ وَلكِ وَلكِ ظَنًَا تُمْ أَنَّ اللهَّهَ لَا يَعلَمُ كَفًا مَِّا تَععملَلود وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَفْوًى وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ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 وَقَالَ الذيَّينَ كَفَرُ لَا تَسمَعُ لِهَاذَاقُرآَانِ وَغَوْوفِيهِ الْعََّكُمْ تَوْلِبُود فَلَنُذِقََّينَ كَفَرُوا عَذَابًَا شَدذَو وَلَنَ جَزِيًا النَّهُُدْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدَ جَزَزَ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا ننجعلهُ تحت أق من لكون منن